اذكر احبتي ب أ م ر نحتاج التذكير له دوما و أ ب د ا الا وهو معرفه حقيقه الدنيا و أ ن هذه الدنيا يا احبتي هي كظل زائل لا تدوم لعبد و لا تدوم لاحد ولو كانت تدوم لدامت ل أ ف ض ل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم ولكنها كما قال صلى الله عليه وسلم هي لو كانت تسوى عند الله جناح ب ع و ض ة أ س ق منها كافرا شربه ماء فهي أحطر من ه ذ احقر ا ا ل ج ن هذه الدنيا أ ح من هذا الجناح التافه وهو جناح ا ل ب ع و ض ة والله سبحانه وتعالى أ خ ب ر ن ا عن حقيقتها فقال اعلموا انما ا ل ح ي ا ة الدنيا لعب ولهو و ز ي ن ة وتفاخر بينكم وتكافر فتراه مصفرًا ثم يكون حطاما وفي ا ل آ خ ر ة عذاب شديد و م غ ف ر ة من الله و ر ض و ا ن و م ن ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور فهي متاع وكذلك متاع فيه غرور و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن هذه الدنيا م ل ع و ن ة م ل ع و ن ة ما فيها إ ل ا ذكر الله وعالم ومتعلم و م ا و ل ا ه وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فمر بجد أ س ك أ ي صغير البذن فقال صلى الله عليه وسلم أ ي ك م يحب أ ن يكون هذا له بدرهم فقال صلى الله وسلم وما نصنع به قال أ ت ح ب و ن أ ن يكون لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا ف إ ن ه أ س ك كيف وهو ميت فقال صلى الله عليه وسلم فوالله لا ل ن الدنيا الله هذا عليكم فوالله ل من أ ه و ن على الله من هذا عليكم فوالله فالدنيا أ ه و ن من هذا الجد من اسك الميت وقال صلى الله عليه وسلم ما أ ن ا في الدنيا إ ل ا كمسافر استظل تحت ظل شجره ثم سار عنها فهذه الدنيا ظل ز ا ئ ل فهذه الدنيا ظل ز ا ئ ل إ ن أ ش ر ق ت عليه الشمس كان في المغرب و إ ن كانت الشمس ع م و د ي ة كان في الوسط وان تضيفت الشمس للغروب كان في المشرق ثم يتلاشى فمن امن بهذه الدنيا وركن اليها فانما يركن إ ل ى هذا الظل الزائل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب او عابر السبيل فهذه الدنيا احبتي هم وغم وحزن هي الدار دار الهم والغم والعنا تقضيها قريب زوالها مياسرها يسر وحزن سرورها و أ ر ب ا ح ه ا خسر ونقص كمالها إ ن أ ض ح ك ت أ ب ك ت و إ ن رام وصلها غبي فيا س ر ع ن ق ط ا ع وصالها ك لهذه الدنيا معاجبا ا ل آ ن يا دنيا عرفتك فاذهبي يا دار كل تشتت و ه و ا ن ا ل آ ن صار لي الزمان مؤدبه وغدا علي, علي وثان كالامثال ا ل آ ن أ ب ص ق و ا الطريق ة إ ل ى الهدى وتفرغت هممي عن ا ل ا ش ج ا ل ا ل ح ق ي ق ة هذه الدنيا عرفها أ ه ل العلم عرفها ا ل ص ح ا ب ة رضي الله تعالى عنهم لذلك طلقها علي رضي ن ه م وما اكتفى ب ا ل ث ا ن ي ة حتى طلقها ط ل ق ة ث ا ل ث ة فكانت ب ا ئ ن ة منه ب ي ن و ن ة كبرى ولما حضرت الوفاه أ ب ا ه و ي ر رضي الله تعالى عنه قال والله ما أ ب ك ي على دنياكم هذه و انما ل ل على ه ما أبكي د ي ا ك هذه إ ن م أ ب ك ي على طول سفري و ق ل ة زادي فالله الله ب للاستعداد للدار ا ل آ خ ر ه